خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائل فما له من قوة ولا ناصل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 فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سبح اسم ربك لعلا